بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه باحسان إلى يوم الدين بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم إن هذا الذي ذكرنا لك من شَأْنِ عيسى عليه السلام هو الخبر الحق الذي لا كذب فيه ولا شك وما من معبود بحق إِلَّا الله وحده وَإِنَّ الله لهو العزيز في ملكه الحكيم في تدبيره وأمره وخلقه إذن ربنا جل جلاله هو العزيز الغالب وهو الحكيم في شرعه وفي تدبيره وفي أمره وفي خلقه وإن القصص التي قصها الله علينا في كتابه أعظم القصص وأصح القصص وأن هذه القصص فيها العبرة فعلى الإنسان أن يقرأ قصص القرآن وأن يعتبر بما فيها لأجل أن يعبر من مواطن الزلل إلى مواطن النجاة فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين فإن اعرضوا عما جئت به ولم يتبعوك فذلك من فسادهم والله عليم بالمفسدين في الأرض وسيجازيهم على ذلك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 من اليهود والنصارى نجتمع على كلمة عدل نستوي فيها جميعا أن نفرد الله بالعبادة فلا نعبد معه أحدا سواه مهما كانت منزلته وعلت مكانته لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا يعبدون ويطاعون من دون الله فإن انصرفوا عن هذا الذي تدعوهم إليه من الحق والعدل فقول لهم أيها المؤمنون اشهدوا بأن مستسلمون لله منطالون له تعالى بالطاعة يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والانجيل إلا من بعده أفلا تعقلون يا أهل الكتاب لما تجادلون في ملة إبراهيم عليه السلام فاليهودي يزعم أن إبراهيم كان يهوديا والنصراني يزعم أنه كان نصرانيا وأنتم تعلمون أن اليهودية والنصرانية لم تظهر إلا بعد موته بوقت طويل أفلا تدركون بعقولكم بطلان قولكم وخطأ ذعمكم ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ها أنتم يا أهل الكتاب جادلتم النبي صلى الله عليه وسلم فيما لكم به علم من أمر دينكم وما انزل عليكم فلما تجادلون فيما ليس لكم به علم من أمر إبراهيم ودينه مما ليس في الكتبكم ولا جاءت به أنبياءكم والله يعلم حقائق الأمور وبواطنها وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ما كان إبراهيم عليه السلام على الملة اليهودية ولا على النصرانية ولكن كان مائلا عن الأديان الباطلة مسلما لله تعالى إن اولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين ان حق الناس بالانتساب إلى إبراهيم هم الذين اتبعوا ما جاء به في زمانه وحق الناس أيضا بذلك هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا به من هذه الأمة والله ناصر المؤمنين به وحافظهم ودت طائفة من أَهْلِ الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يتمنى أحبار من أَهْلِ الكتاب من اليهود والنصارى أن يضلوكم أيها المؤمنون عن الحق الذي هداكم الله له وما يضلون إلا أنفسهم لأن سعيهم في إضلال المؤمنين يزيد في ضلالهمهم وما يعلمون عاقبة أفعالهم. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى لما تكفرون بآيات الله التي أنزلت عليكم وما فيها من دلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تشهدون أنه الحق الذي دلت عليه. كتبكم من فوائد الآيات أن الرسالات الإلهية كلها اتفقت على كلمة عدل واحدة وهي توحيد الله تعالى والنهي عن الشرك أهمية العلم بالتاريخ لأنه قد يكون من الحجج القوية التي ترد بها دعوى المبطلين أحق الناس بإبراهيم من كان على ملته وعقيدته وأما مجرد دعوى الانتساب اليه مع مخالفته فلا تنفع دلت الآيات على حرص كفرة اهل الكتاب على إضلال المؤمنين من هذه الأمة حسدا من عند أنفسهم وهؤلاء لم يحسدوا هذه الأمة إلا لعلمهم أن هذه أمة على الحق ولذلك ينبغي على أمة الإسلام أن يجدوا بالعمل بكتابهم وبسنة نبيهم وأن يتعلم الإنسان اللغة العربية ويتعلم القرآن والتفسير والحديث ومعاني الحديث وأن يتعلم المرء الفقه فهذه العلوم الثلاثة التفسير والحديث والفقه هي أصول العلوم وأهم العلوم وفقه اللغة العربية بوابة لفقه هذه العلوم جدوا بها واحفظوها وانموا بها أن تحفظوا به هذا الدين وتعلموا هذا العلم وعلموه الناس واجتهدوا أن تكونوا حجة لله على الناس واجتهدوا أن توصلوا هذا العلم لامتي الدعوة والإجابة وأن يبقى لكم عمل صالح تنتفعون به في حياتكم وبعد مماتكم فإن الله قد خلقنا لأجل العلم والعمل فتعلموا وأعملوا وعلموا هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين